وَنَذِيرًا بَأَن يَغْبَ أَن قُمْ وَإذ يَكُم مَن بَقُونَ مِنْ بَعْدِ أَن وكان الله بما تمامه رن بطيئا عمود الدين ان كان فوا ீ ஜமா கூ وليه لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الله أَمْتَ لَمُغُمْ أَنْتَ فَ يدخل الله في رحمته من يشاء